فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم, ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا وَإِنَّ لَجَاعِلُنَّ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزَاتٍ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِّ مِكَانُوا كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أَمْرِنَا رشدا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة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 نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا, وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد لقد قلنا إذا شططا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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اتَّخَذْتُمْهُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْلَى إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مُفَاقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد وَمَن يُضِل فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيّ مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ مَعِي قَاضٌ وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ مَعِي قَاضٌ وَهُمْ رُقُودٌ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 لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعدا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظروا ايها ازكى طعما فسناتيكم فَيَأتِيكُم بِرِقٍّ مِّنْهُ وَالَّتِنَطُّ وَالَّتِنَطُّ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُم أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ اوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَالِكَ عَسَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ نَوَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رِيَبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ إِلَّا يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بْنُ عَلَيِهِمْ بُنِيَانَ الرَّبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك كيدنا سيب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 المهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسأكمر تفقا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون, ويلبسون ثيابا خبرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراب نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم فشل وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره, فقال لصاحبه وهو يحاوره وأنا أكثر منكما لا أنا أكثر منكما نو من وأعز نفراة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن وأن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قادم وَلَا يُرَدُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ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 فتصبح صعيدا فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله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 كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا والحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا ويوم نسير الجبال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 لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فترى المجرمين مشفقين فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس, من الجن إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن ففسق عن أَمْرِ ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وذريته أَوْلِيَاءَ مِن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 ويوم يقول نادوا شركائي الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فدعوهم فَدَعَوْهُنَّ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظنوا أنهم واقعوها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 إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا, إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحبوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه امنوا ان يفقهوه انا جعلنا على قلوبهم امنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور بالرحمة لو يواقذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امطي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غداءنا لقد نقينا لَقَدْ لَقِينَا سفرنا هذا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ لَوِينَا الصفرة فإني نسيت السَّفْرَةَ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 اتيناه رحمة من عندنا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 استطعما اهلها فأبوا أن, فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخبت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنفك بك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراء وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فخشينا أي يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِمَينٍ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامٍ يَتِمَينٍ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَتْ أَحْتَهُ كَلْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُو هُمَا صَانِحًا فَأَرَادَ رَدُّ كَأَيِّ يَبْلُوَانِ ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين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 ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعتب تعذب يا ذا القرنين وإما أن تتخذ فيهم حصما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 الحصن، وسنقول له من أمرنا يسر ثم أتبع حتى إذا بلغ مضى الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها على قوم لم نجعل لهم كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما حتى السَّتَيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْتَهُونَ قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْتَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ وج ومؤجوج مفسدون في الأرض فهل أجعل لك, لك خرجا؟ على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه رجبي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الخذير حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفهوا حتى إذا جَعَلَهُ نارا قال آتوني قال آتوني أفرض عليه قطرا فما اصدعوا أن يظهروا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَن يَظْهَرَهُ وَمَا اسْتَطَاعَ لَهُ نَقْبًا قال هَذَا رَحْمَةٌ من ربي فَإِذَا جَاءَ كان وعد ربنا حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا واعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء الذين كانت أعينهم في غطاء وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يتخذوا أَن يتخذوا عبادي من دوني مِن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 قل هل ننبئكم بالأغشرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون وهم يحسبون أن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 تخذوا آياته ورسوله جوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنّة في إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يذغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر بدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه يوحى فَمَنْ كَانَ يَرْجُونِ قَالَ أَرْضِهِ فَالْيَعْمَلُ فَالْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا